شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطه لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم من يتبع الرسولا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ أَتَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ الْرَغُوفُ الرَّحِيمُ قد نوى تقلب وجهك في السماء عين فلم ولّي أنك قبلت ترضاه فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فول وجوهكم شطره وإن الذين أتوا الكتاب ليعلمون أن حق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعد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 الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولكل وجهة هو مولينا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا يَأْتُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتلون في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نزل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 ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والبروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما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 وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله والرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع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 ولو يرى الذين ولموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع أن القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين التبعوا من الذين التبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب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 قريبة ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلِيهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُمْلَى يَعْطِينَ شَيْئًا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 الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشربون به ثمنه قليلا ويشربون به ثمنه قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا الله يوم القيامة ولا يكلمه ولا الله يوم القيامه ولا يسكنهم ولهم عذاب عليم هؤلاء الذين اشتروا الضلالات بالهداة والعذاب بالمأوفر، فما أصبّرهم على النار، فما أصبّرهم على النار، فما أصبّرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق.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 وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ, والسائلين وَفِي الرِّقَابِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات أيام معدودات فمن كان منكم أريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنت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 واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث وفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم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 كان الناس أممًا واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أطمن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 فاولائك حبطت فاولائك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين آمَنُوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولائك يرجون رَحْمَةَ الله والله غفور رحيم